ل آ س ا ع ه ا ل ن أعوذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي ه تبارك الذي جعل في السماء موجا وجعل فيها ش ر ا ج ا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر أ و اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون ا ل أ ر ض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف ع ا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما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 والذين إ ذ ا ذكروا بايات ربهم لم يحروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين إ م ا م ا أ و ل ئ ك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يهبوا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لجاما